إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بِثَمَنٍ أَوْ لَيْتَنِي لَأَزَيْنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قُلْ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عبادك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 في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونذعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين সুহম সিংহ বিফ্রজী নদী অনলি হল আজবুল না বৈশি দি